سمع القلب نداء الحادي اسمع القلب نداء الحادي اصغي لرب, لرب العرش ينادي سمع القلب نداء الحادي اصغي لرب العرش ينادي ورجان الرحمن الهادي يا عاصي يا مولا سمعى القلب نداء الحادي عبدك يا رحمن واتاك يرجو عفوك يبغي رضاك ان تمنعمه فمن لك امنحه اياه ان تمنعه فمن لك امنحه اياه سمعى القلب نداء الحادي اصغر رب العرش انادي ورجان الهادي يا عاصيا لا واجعل الرحمن الهادي يا عصي مولاي إني قد أقبلت إلهي إذ غفبت بذكرك فاهي من لي غيرك يوم متاهي يسمع مني الآمن من لي غيرك يوم متاهي يسمع مني الآمن نينب نداء الحادي اصغر رب العرش ينادي ورجال ورجال الرحمان الهادي يا اصي مولا, مولا عد اليك ايام يا يوم Hrto ilike يا كانت اسفاري وجحودا عزفت اوتاري بالو كانت اسفاري وجحودا عزفت اوتاري firli adan lanarizan ban laasa firli adan lanarizan ban Hvala bon što Thank you. me <laughs> mo